بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ مَا اتَّخَذَ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إذَّ ذذهب كلُّ إلَهِم بِماَا خَلَقَ وَلا عَ بَعُّهُم على بَع إذَّ ذَهذ كلُ إهِم بِماَا خَقَ وَلاعَ بَّهُم على بَع سُبحانَ اللهَّ عََّ يَصِفون, سبحان الله عما يصفون عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يَتَكَلَّفُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا يُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّهُ يُرِيَنِّي رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في الظالمين وان على ان نريكما نعيدهم لقديرون وان على ان نريكما نعيدهم لقدير ادفع بالتي هي احسن السيئه ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن أعلم بما يصفون نحن اعلم بما يصفون وقرب رب اعوذ بك من همزات الشياطين وقرب رب اعوذ بك من الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُون قَالَ رَبِّ لعَ أَعملُ صَالِحَم فيِي مَا تََ نعَ أأَعمل قالحَم فيِي م تَرَب كلَ كَ إِه كلَمَةهُ قائِلهاَا إِه كلمَة هو قَا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 فِإِذَا هُم فِي قَصْرٍ فَلَا أَمْسَ بَلَائِنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ الذين خصي وانفسهم خيئم تمقالون تلفح وجوههم نار وهم فيها كالالحون تلفح وجوههم لا وهم فيها كالالحون